او يمكن صون من السماء فيه ظلمت ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من حَذَرَ حذر الموت والله محيط بالكافرين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 يا أيها الشعبد ربك الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في راش بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ف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 أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا بعمل الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.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 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسمائهم أولائك إن كنتم صادقين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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون فإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 ذالكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فإذا قلتم يا موسى لن من لك حتى سَأَنَّ رَبَّ اللَّهِ جَهْرَتَنِ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَتَّظُرُونَ سُمْمَ بَعْثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَنَبَتَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّا صَبَرْنَا عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 İnna ladin âmin ve ladin haddu ve ncaran al-ṣabi'in, men âmin billahi صَالِحًا l-yûn al-akhir وَلَا âmil ıṣâliha, ve âmil ıṣâliha, وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقًا قَنَّكُمْ وَرَفَعْنَا فَمُقَنَّكُمُ الطُّورُ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذلك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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره قالوا أتتخذناه جوا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 بَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ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 فَقُلْ لَظَلِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُم مِمْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعوا لأؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.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 وَإِذَا أَتَوْكُمْ إِشَارَاتٍ فَادُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُمْ أَفَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَانِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اشْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ عنهم اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 قُلْ بِأْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالصة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 وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَغُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَنَقَدْ عَلِيمٌ لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 وقالَتِ اليهودُ ليست النصارى على شيء وقالَت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وَأَنِّي فَظَّلْتُكُم عَلَى الْعَالَمِينَ اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدد ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن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 وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْكِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودُ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 وبئس المصير فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ربنا وبعث فيهم رسول منهم يسلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومايَرَبُّ عَمِّ الَّتِي إبراهيم إلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ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 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قل انتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق ما المغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُوفُ الرَّحِيمِ خَدْنَ رَأَتْ قَلْبَ مَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ جُهَّهُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ.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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ مَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ مُوَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ بَاتَكُونُ يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فَلَا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 إن الذين كفروا وما وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون بإلهكم إله واحد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 فَتَصْدِي فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْطِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَّتَبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والتدمى ودم الخنزير وما اهل به لغير الله فَمَنِ اغْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب أليم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 ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون،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 إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة شد من القتل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ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 فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَّرَ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ بِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِإِثْرَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 ولا تكحوا المشركين حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشرك، ولو أعجبتكم. ولا تكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولو أعجبكم.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 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْوَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يُآخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُآخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله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 فإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُجْوًا فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فاتقوا الله معلموا أن الله بكل شيء عليم فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فَلا تَعُولُوا هُنَّ أَن يَكُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَانِكُمْ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَانِكُمْ أَزْكَانَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والمالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن كسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها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 فَإِنْ أَرَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ مَتَقُولَ اللَّهُ مَعْلُمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ۚ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنتُمْ عَالِمُونَ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المستى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امنت فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتمفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج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 والله عليم بالظالمين. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعثناكم قالوا تملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم بل لم يأت سعة من المال.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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 وأتينا عيسى بن مريم البينة وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة ولكن يختلفون ولكن يختلفون فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَنَمَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا قَتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بيع فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم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 قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ام كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها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 فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيل الموتى قال أما لم تؤمن قال بلا ولا كليط قلبي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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَإِن تُخفُوها وتُؤتوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرَنَّ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 وَإِنْ كَانَ ذُعْشَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مِيَسَرَهُ وَأَنْتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه بل يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق قَوْلَ الَّذِي يَتَّقِي رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالكم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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا إلا أن تكون تجارة.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 واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فَإِنْ أَمِنَ بعضكم بعضا فليؤدي الذئ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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا مغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين